الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها فكُ الن بِكُِ شيءَْ إالِمين